ذلك مما قدمت يديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تكلهنا والقاد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلما قستموا منكم كنتم صادقين فان كذبوك فقل ان كن ربسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفوا وجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن النار وادخل الجنة نتفقد فاس، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلعون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعون، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذين شرقو. أَذَنَ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ